وانا اعلم بما اخفيتم وما اعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل ان يثقفوكم يكون لكم اعداء ويبسطوا اليكم و أ ل س ن ت ه م ب ا ل س و ء و و د و ا ل و و ت ك ف ر ن لن ا م م ك و ل ا س ي للعلوم ا ا ل بصير قد ا س ل ك م و ا م ي م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 والله قدير و ا ل ل ه غ ف و ر رحيم ي لا ن ه ك م ا ل ل ه ع ن ا ل ذ ي ن ل م ي ق ا ت ل و ك م في ا ل د ي ن و ل م ي خ ر ج و ك م من د ي ا ر تبروهم ك م أن وتقسطوا إ ل ي ه م إن ا س ل ه يحب ا ل م ط ي ن م ا الله ينهيكم ع ن ا ل ذ ي ن ق ا ت ل و ك م ف ي ا للعلوم من ي الاسلاميه و ن ا أ ي ا الذين آمنوا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 موسوعه النابلسي ل ه عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إ للعلوم ى ا ك ف ف ا ر ا فآتوا ا ق ب ت ذ ذهبت ي ن ز ا ج ه م ث ل م ا أنفقوا واتقوا ا ل ل ه ا ل ذ ي ه أ ت موسوعه م النابلسي للعلوم الاسلاميه اسماء الله ا ل ح س ن ا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا ياتين ولا ياتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله ان الله غفور رحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُ ل ا تتولوا قوما غ ض ب ا ل ل ه ع ل ي ه م ق د ي ك ت و ر محمد راتب ا ل ن أ ص ح ا ب ا ل ب و ر